تلا الجن المؤمنين الصالحين اقصد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم ما بعد في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل لا تكاد تجد فيها راحلة يعني الإبل كثير لكن الراحلة قليل والراحلة في الإبل هي التي يرحل عليها وينتفع بها وإلا فكثير من الإبل لا ينتفع بها وهكذا الناس وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل نخلة لا زنا له ولا ظل الا ان تعد من النخل وهذا الحديث حديث البخاري استدل به على ان كثيرا من الناس لا ينبل ولا يثبت ولا ينبد وان بدا لاول وهله انه رجل او انه يعني صاحب جل او صاحب همة لكن قل من يثبت وقل من يكمل الطريق، ولهذا استدل به ايضا على أنه قل من يعاشر من الناس، وقل من يصاحب، يعني يصلح للمعاشرة أو يصلح للمصاحبة أو يصلح لتحمل المسؤولية أو يصلح للعمل للدين والبذل لتحقيق مجد هذا الدين. كلنا يرجو ان يكون هذه الراحله من كل ابل مئة وهذا القليل انما يتنافس عليه الكثير ولهذا كان السلف رضي الله عنهم لا يفرحون بظواهر الأمور حتى يتحقق من بواطنها و يغترون بظواهر الأمور حتى يروا أمارات صدقها إذا أنزلت هذا الكلام على نفسك فيجب عليك أن تدخل حلبة المنافسة مع نفسك قبل كل شيء وتتأمل هل أكمل الطريق وهل يمضي الله عز وجل لهجرتي وهل يقبل الله عز وجل همتي وهل أوثق إلى الصدق في القول والعمل ومن ثم يبارك لي في رحلتي إلى الدار الآخرة أم أنها كنزوة أو كشهوة عرضة أو كمشروع سرعان ما يغيب ويأتي وراءه مشروع آخر كما يحدث عند كثير من الناس هذا نقول على سبيل التخويف ونحن أولى بكل خوف فكم رأينا من أناس يعني بداوا الطريق ولم يكملوه وكم راينا من اناس قطعوا شوطا ولم يتموه وكم راينا من اناس يعني اقبلوا ثم عادوا فادبروا وهذه اسرار لا نملكها نحن ولا غيرنا ولا نملك معها الا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله الا اننا تعلمنا ان الصادق يوفق اذا صدق الله العبد صدقه الله عز وجل جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم واتفق أن هذا وقت جهاد فخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا واجب الوقت ومرت الغزوة بسلام وغنم المسلمون وقسمت الغنائم وجاء أوجي العربي بحصته من الغنيمة فنظر إليها وتعجب وأخذها. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا قال هذه حصتك من الغنيمة قال ما على هذا اتبعتك وإنما اتبعتك كي أضرب بتهم منها هنا فيخرج منها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إن تصدق الله يصدق. يعني إن تكون صادقا في هذا الكلام الجميل الذي يعني هو غاية في التجرد والهمة وحمل الأمانة والعمل للدين والبذل والرغبة في إزهاق المال والروح في سبيل الله هذا كلام يقوله كل أحد إن تصدق الله يصدق فما هو إلا أن مرّ ساعات في أثناء المعركة وجاء بهذا الرجل مقتولاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو يعني هو الذي كان كلمني كأنه شك أهو هو قيل له نعم هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ما أحوجنا إلى التأثي بامثال هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا لكن الواحد منا يبدل في اليوم يعني 20 مره و30 مره فتراه في الفجر على حال وفي الظهر على حال وربما على حال ثالث في المغرب وحال رابع في العشاء وربما ختمت له الليله بحال خامس وسادس وهذا من ضعف الصدق ومن ضعف اليقين ومن ضعف المجاهده ومثل هذا لا يكفي يثبت لا يثبت على هذا الطريق إلا الصادقون الذين يبذلون ويتحملون ويتأملون كثيرا ولهم حال مع الله سبحانه وتعالى يبنونها برصيد هذا الرصيد من العبادة والجهد والبذل والصدق وحسن المقصد وقبول النصيحه وغير ذلك مما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليه وأن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا الفصل الثالث من الباب الأول في كتاب حرمة أهل العلم يقول المصنف حفظ الله تعالى وجوب حفظ اللسان وجوب حفظ اللسان قال الكلمة مسؤولية قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وعن مجاهد قال ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه حتى الأنين أنت تحاسب عليه يكتب وينظر في الدافع لهذا الأنين هل هو تسخط فيكتب في السيئات أو هو غير تسخط سيكتب يعني في المباحث أو لأن مثل هذا لا يكاد يكتب في الحسنات الأنين الذي قد لا يشعر به الإنسان يكتب فكيف بما سوى ذلك؟ يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله مبينا مسؤولية الكلمة وخطرها. إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ عليه يعني المتعارف عليه والمتواضع عليه أساس في الحياة والتعايش دينا ودنيا ثم يذكر بعض الصور التي تعظم من شأن هذا اللسان ونطقه قال فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام وبنقضها يخرج منها وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة فلو نظرت إلى الكلام وما بني عليه من أحكام لوجدت في ذلك عجبا في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء إلى آخر ما ذكر. كل هذا الكلمة فيه أعطي حفما جديدا قد تصل به إلى أعلى ويتصور أو تهبط به إلى أدنى ما يكون بل أفتت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة أو تلفظ يعني تتلفظ به هذه الأداة اللسان في أبواب القلب والردة والأيمان والنزور والشهادات والإقرار هذا يحتاج الى ان تستوعب بذهنك وانت تمر على هذه رؤوس الاقلام هذه وانت تعي ماذا يقصد القذف كلمه رجل سب رجلا بانه ابن زنا او زانيه او نحو ذات الردة كلمه اخرجته من الدين الايمان كلمه حسبت عليه يمينا ومن ثم لو حنس فيه ترتبت عليه احكام او كان لغوا احكام اخرى النزور لو قال نذرته أمسك من كلمته وصار واجبا عليه ما لم يكن واجبا الشهادات من شهد فقد يقتل رجل بشهادة رجل وقد يعني يعفى عنه من القتل بشهادة الإقرار قد يقتل رجل إذا أقر وقد يعني وهكذا يعني كلمة يترتب عليها أمر كثيرة وفي أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليف أو لعله عطفها على ما تقدم وفي أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليف يعني على مثل هذه الأبواب فكم من كلام أوجب ردة فقتلا أو أوجب قذفا فجلدا أو أوجب كثارات أو نزعت بسبب حقوق فردت مظالم إلى أهلها أو إقرار أوجب بمفرده حكما ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء ولهذا تكثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات ففي الترغيب الدعوة إلى الله على بصيرة ونشر العلم بالدرس وفضل الصدق وكلمة الحق وفي الترهيب عن الغيبة والنميمة والكذب وأفات اللسان الأخرى وقد جمعت في ذلك يقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى وقد جمعت في ذلك معجم المناهي اللفظية كتاب له معروف وبسطت أصوله الشرعية في مقدمتها والمقصود بيان أن الكلمة تفعل الكثير تدخل في الدين أو تخرج منه يعني تهدر الدم أو تعفنه إلى آخر ما هو خطير فضيلة الصمت عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وهذه حكمة قديمة وصحف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا يعني النجاة في الصمت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت خياران إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت وإذا ترددت، هل هو خير أو ليس بخير فالصمت خير للفتى من منطق في غير حينه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك ويشهد قبله على كل حال. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر الزنوبه ومن كثر الزنوبه كانت النار أولى به فانظر كيف كان كثرة الكلام ربما تودي بالعبد في النار ولا بالله. الله وما منا إلا كثير الكلام وكان عامة السلف مقلين في الكلام ينظر أن ترى منهم متكلما كلاما كثيرا فانعكست الآية حتى أنك لو بحثت عن قليل الكلام لم تجده وإنما الكل يتبارى في كثرة الكلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك طويل الصمت يعني تمر الساعات لا يتكلم لكنه يتكلم يتكلم في داخل نفسه تاملا وفكره وعبره وذكرا لله عز وجل وان كان ظاهره الصمت قليل الضحك وانما قل ضحكه لشعوره بالمسؤوليه والهم الذي ينبغي ان يتحمله كل مسلم فمما يضحك بل كان يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولهذا ما رؤيا ضحكا مستجمعا قط يعني ما يضحك ضحكا يعني متمكنا فيه كما نفعل في زماننا يموت بعض الناس من الضحك وهذا مما يبكي ربما توقف قلب بعض الناس من الضحك من كثرة الضحك ولا حول ولا علاقة سيلاب فوصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما فقال كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلام كلامه مفصل لا فضول ولا تقصير وهذا معنى فصل كأنه مفصل تفصيلا على القدر المطلوب لا فضول ليس زائدا ولا تقصير ولا ناقصا عن المطلوب وسال الحسين بن علي رضي الله عنهما اباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه يحبثه إلا فيما يعنيه وقال ايضا كان صلى الله عليه وسلم لا يزوم احدا ولا يعيبه ولا يطلب عورتها ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه غاية لنبضا عن يزيد بن أبي حبيب قال إن المتكلم لا ينتظر الفتنة وإن المنفض لا ينتظر الرحمة المتكلم ينتظر الفتنة بما قد يترتب على كلمته من إزاء له أو وقوع فتن أو مشوشاس أو أو على أحسن الأحوال لا يقع شيء لكن يرضى الناس بكلامي فيعجبه هذا فايدخله العجب أو الرياء أو الكبر أو الخيالات، ولهذا كانوا يتعودون من فتنة الكلام، وأما المنصت ينتظر ضحمة، ينصت لعله ينتفع بكلام غيره أو بسمة غيره أو بحال غيره، أو إن لم يكن غير، يتأمل في خلق الله عز وجل أو يتفكر أو يعتبر، وكل هذا باب. إلى الرحمة رحمة الله وقد قيل ما ندم حليم ولا ساكت ما ندم حليم لأن الحلم من أخلاق الكرام والكبار والأثبات كيف يندم الحليم وليس بطائش ولا ساكت لأن الساكت لا يفعله ما يؤخذ عليه وإنما غالبا يتأمل ولا يصدر إلا عن حكمة ولهذا دائما الحليم تراه ساكتا لا يكثر الكلام والطائش تراه كثيرا الكلام الخفيف وقال الفضيل خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكس والحمد لله على كل حال كلاهما يعني قد صارت وعن سفيان قال طول الصمت مفتاح العبادة طول الصمت مفتاح العبادة نظنك بطول الصمت لا بد أنه يوثق إلى التأمل والتفكر والنظر والمحاسبة والمراقبة. وان يقوم يذكر الله عز وجل او يصلي او يتوضا وربما كان كثير الكلام يفوته جل هذا لانه مشغول بالكلام بعد الكلام بعد الكلام وعن محمد بن النضر الحارثي قال كان يقال كثره الكلام تذهب الوقار كثره الكلام تذهب الوقار هذا صحيح إذا جلست مجلسا وجد رجلا ساكتا والناس يخضون يعجبك ما فعل شيئا يعجبك لصمته وتهابه وتتصور أن هذا الرجل ربما وراء صمته عباده وربما وراء صمته خشوع وربما وراء صمته سمت الحسن وربما وراء صمته كذا وكذا وتذهب كل مذهب لكنها مذاهب جليلة وجميلة فلهذا كان السلف إذا رأوا مثل هذا هابوه فإذا تكلم تعرفوا عليه من لسانه وعن أبي الزيال قال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيل تعلم الصمت ما رأيكم نتعلم الصمت أنا لا أستطيع أن أصمت الآن أحتفظ إن شاء الله في وأنت صمتك الآن ليس فيه يعني كثير أنك مضطر حال الاضطرار الآن ليس هو المقفو وإنما نتعلم على بقية اليوم يعني نجتهد إذا جلسنا مجلسا أن نسكت ونجاهد النفس على الثقوط وكلما يعني استفزك أحد الكلام درب نفسك على الصمت اللهم إلا من خير مما لا بد منه كأمن بمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك وإذا كان حتى هذا منه بد فلا تفعل كما لو جار بحث في مسألة وغيرك جالس وأمكن أن يكفيك أسكت فبدل أن تنافس في من يتكلم حتى لا يتكلم الرجلان والثلاثة معا هذا كلهم يحتاج إلى الصمت صمت هنا أجمل فإذا لم تجد أحدا تكلم وعندك يعني خير تقوله وتؤجر عليه تكلمت بيتنا نتعاون على هذا إذا قلنا نجرب كذا اليوم نجرب إن شاء الله فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت خصلة ثامة تأخذ به من علم من هو أعلم منك الذي يسمع يستفيد <تصفيق> وتدفع به عنك من هو أجدل منك لو كان المتكلم مجادلا غلبته بصمتك واسترحت وبقي هو متعبا لكن لو جادلته وكلمته تعبتما معا وندمتما معا وكره كل من نفسه في آخر المجلس ولا حول ولا قوة إلا ناهيك عما يكون من الاسم في بعض ما يقال قد دخل الشيطان ودخل حظ النفس لكن من أعظم ما يعينك على ترك حظ النفس الصمت لأن الصمت ليس من حظ النفس لهذا كان بعض السلف إذا عجبه الكلام سكت أن يعجبك كلامك هذا من حظ النفس وإذا عجبه الصمت تكلم أيضا لأن لأنه إذا عجبه كان هذا من حظ النفس وقال إبراهيم بن الأشعر سمعت الفضيل يقول من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الريال من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس ولهذا يكره أن يجلس وحيدا ويحب أن يزور أو يزار أو يجلس في جماعة ويشعر بالأنس لم يسلم من الريال لأنه دام بين الناس فلا بد ان يتصنع لهم ما يتصنعوا له، ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولا حج والحج في مشقة، ولا جهاد والجهاد هو أصل المشقة، وهو مشتق من الجهد، وهو بذل مشق، أشد من حبس اللسان، فحبس اللسان أشد من مجهود الجهاد والحج، أي والله. لان الجهاد والحج مع مشقتهما فيهما يعني امور تخصص هذه المشقة اما حث اللسان فكله مشق مشقه وخالصه الا من عفق فلم يدري بهذا وليس احد اشد غما ممن سجن لسانه وليس احد اشد غما ممن سجن لسانه يعني هذا في البدايات عند المجاهدة سترى غمّا يعني لا لا تعريفه إلا إذا تصورته اليوم إن شاء الله عندما تجرب ستتألم وأنت تحمل نفسك على الثقوت فإذا تعودت وصرفت هذا إلى أنواع من العبوديات والطاعات وشعرت بالصعود والترقي إلى مراتب المؤمنين والمحسنين والأولياء حينئذ عند الصباح يحرر القوم السرعه وقال إبراهيم بن أدهم إذا غتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان يعني تذكر أنك في عافية وأن الملك الذي على الشمال فميجد شائن يكتبه لأنك ساكت والحمد لله فعن مروان ابن محمد قال قيل لإبراهيم ابن أدهم إن فلانا يتعلم النحو فقال هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج إيه والله ليس هذا يعني صرفا عن علم النحو أو غير من علوم الشريعة وإنما هو يتكلم عن رجل معين كأنه يتكلم عنه يعني يقول لو تعلم الصمت أحوج لأن الصمت يعني يؤدبه ويهذبه يعني يقوي ديانته ويضعف شيطانه لا شك أن هذا كله أولى مما لو ذهب يتعلم النحف وربما يعني تنمر على الناس بعلم النحف كلما جلس مجلسا يصحح ويصوب ويخطئ ويقول أنت ما تحسن تتكلم وأنت كذا فربما يترتب على هذا أن تعجبه نفسه وكان الثلاث أحرف على تعلم الأدب منهم على تعلم العلم وعامة من برز فيهم في العلم فقد سبقه بأدب كالبيت له أساس وله أدوار كان الأساس الذي يضعونه أولا أدبا فإذا تم لهم الأدب ارتفعوا بالعلم وليس العكس أبدا لا تتعنى إن بدأت بالعلم فقلت أنا أحف المسائل وأجلس هؤلاء وهؤلاء وان تفع واحفظ والادب هيجي ان شاء الله نرجئه لعله لا ياتي وقليل من الادب يغنيك عن كثير من العلم اما ملء الارض علما بلا ادب فتذكر شان ابليس قد كان عندهن العلوم و الفهوم ما ارتقى به إلى أن يجلس في مصاف الملائكة ثم خانه أدوه فقال رياحنا القيثي قال لي عطبة الغلام يا رياح إن كنت كلما أو إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئسا الناظر لها أنا إن كنت أحدثه عن نفسي يؤدبه في صورة الحديث عن النفس إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا يعني بئس الناظر لها يعني في شأنها يعني بئس المؤدب لها بئس الناصح لها يعني لنفس يا رياح إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول يقصد موقفه يوم القيامة يوم الحساب يغتبط فيه يعني يشعر المحاسب بالغبطة بطول الصمت عن الفضور يعني عن الكلام وقال طووس لساني سبع إن أرسلته أكلني لساني سبع إن أرسلته أكلني يعني وإذن يجب أن يرسله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 قال بعضهم رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير فقيل له في ذلك يعني قيل للإمام مالك رحمه الله في ذلك أي في هذه الأوصاف فقال وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا واشار إلى لسانه ونزع في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من حديث معاذ وعن أبي بكر بن عياش قال هذا القارئ قال أدنى نفع أدنى نفع السكوت السلامه يعني السلامة أقل منافع السكوت يعني وفي السكوت منافع أكثر من هذا وكفى به عافيه يعني كفى بالسكوت عافيا، وأذنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بليه، فالمشهورون بالكلام ربما عامتهم مبتلا بهذه الشهرة وقال لأن يسلم منها أحد ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا ما إن ندمت يعني ما ندمت على سكوتي مرة واسأل نفسك حين تسكت غالبا لا تنزل وحين تتكلم كثيرا ما تندم إذن لا تتكلم وعن إبراهيم قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم يعني يظنونه أفضلهم لكسرة السكوت أما نحن فأطولنا لسانا نظن أنه يعني هو الذي أتهم وأنجد وعرف وعلم وفهم وليس هذا في الحقيقة وعن محارب قال صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث بكسرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس سخاء النفس يعني أن يكون سخيا بمعنى كريما في معاشرته يعني يترفق بالناس ويتودد إليهم ويتلطف ويسمح من نفسه يسامح إذا يعني أخطأ أحد في حقه نفس كريمة تتحلى بمكارم الأخلاق وانظر ارتباط هذه الصفات بعضها ببعض إذا كان طول الصمت فلابد أن يكون معه كثره الصلاه وإذا كان كثرة لا لابد أن يورث هذا من سخاء النفس لكن إذا لم يكن طول صمت فالوقت مستوعب في الكلام فمتى يصلي؟ ومتى تسخو نفسه وحضر ابن مبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحر حتى قال من هذا؟ عالم علامة وله في كل أبواب العلم والجهاد والزهد وأمة وحده حضر عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام فلما قام قال الثوري لأطحابه وددت أني أقدر أن أكون مثله وددت أني أقدر أن أكون مثله هذا الثوري رحمه الله وما أدرك ما الثوري إذن القضية خطيئة وقال عبد الله بن أبي زكري عالجت الصمت سنتي عشرة سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو عالجت الصمت كلمة عالج تدل على صعوبة مفاعلة كالذي يعالج يدافع شيئا عالجت الصمت سنتي عشرة سنة أنت تعالجه سنة عشرة ثانية أو دقيقة سنة عشرة سنة يعالج الصمت يعني يؤدب نفسه على الصمت يعني يحاول أن يحملها على أن تكون كثيرة الصمت فما بلغت منه ما كنت أرجو يعني فما وصلت إلى ما أحب من كثرة الصمت وما يترتب على ذلك من الثمرات يعني كأنه يقول لم أنجح بالدرجة المطلوغة وهؤلاء هؤلاء هم القوم، هؤلاء اهل الله والصفوه الملا. وعن مالك عن سعيد بن أبي هند قال وجدت الصمت أشد من الكلام. وعن أرتاط بن المنذر أو أرتاء وإنما هذا على التخفيف. قال تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصات يضعها في فيه. لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم حفظ بحيث يعجز عن الكلام إذا يعني أرادت نفسه أدب قال الإمام مورق العزلي تعلمت الصمت في عشر سنين وما قلت شيئا قط إذا غضب أندم عليه إذا زال غضبه. تعلمت الصمت في عشر سنين، عشر سنين عشرة وأربعين في مسألة واحدة من الأدب. وأنت يعني ما شاء الله وأنا مسك. نطلب الشيء في خلال يعني سنة على الأكثر ونقول يعني سلام عليكم. هذا يقص صار هذا تاريخ كبير. إذا تعلم الصمت في 40 سنة ففي كم تعلم بقية أبواب الأدب وأبواب العلم وأبواب الجهاد وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي وهذا من لوازم الصمت من لوازم الصمت أنه إذا غضب وأراد أن يتكلم هو في الأصل صامت يكون كلامه منضبطا بحيث إذا تكلم لا يندم لكن من ليس عنده صمت يكسر الكلام فإذا غضب لا حول ولا قوة إلا بالله فلا تثل قال الصمت ستر للعيوب ومن فضائل الصمت أنه يستر العيوب فقد اجتمع قس بن ساعده واكثم بن صيفي فقال احدهما لصاحبه كم وجدت في ابن ادم من العيوب قال هي اكثر من ان تحصى والذي احصيته ثمانيه الاف عيب فوجدت خصلة ان استعملها سترت العيوب كلها قال وما هي قال حفظ اللسان حفظ اللسان رسل العية ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت واجعل الصمت إن عييت جوابا يعني ما عليك إذا أشكل أمر أن تسكت رجل سألك مسألة وأنت مشتبه فيها يجوز أو لا يجوز وتريد أن تقول بالله التوفيق وتفتي وتتكلم ولا تستطيع ان تسكت او أن تتورع عن الجواب وتخشى اذا ذهبت تتكلم اخطات امسك فك وقل لا اتكلم حتى انك تخاف ان تقول الله اعلم او سال هذا طيب رب قول جوابه في السكوت خاصة إذا كان المتكلم أحمق فليس أحسن أن تذكت فإنك لو ذهبت تجادله لا فعلت فعله قد تبتسم وتذكت وقال الأعور الشني لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فهل بعد إلا صورة اللحم والدم وكاين ترى من ساكت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده يعني الإنسان لا يقاس إلا بهذين لسانه وقلبه لسانه نصف ونصف الفؤاد والباقي كله يعني فضل ولهذا قال فهل بعده إلا صورة اللحم والدم وكاين ترى وكاين يعني وكائن لكن لأجل الوزن وكائن ترى من ساكت لك معجب يعني ما أكثر ما ترى ساكتا معجبا زيادته أو نقصه في التكلم حكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت فقال له أبي يوسف ألا تسأل قال بلى يعني بلى سأسأله متى يفطر الصائم قال إذا غربت الشمس قال فإن لم تغرب إلى نصف الليل قال طبعا لا يحدث لكن هذه كناية يعني كأنه يقول أنا الصائم عن الكلام خشية الزلل فقال إذا غربت الشمس قالوا وإن لم تغرب إلى نصف الليل يعني خليني ساكت. فتبثم أبو يوسف رحمه الله وتمثل ببيتين من الشعر عجبت لازراء العايي بنفسه والصمت الذي قد كان بالقول اعلم وفي الصمت ستر للعايي وانما وفي الصمت ستر للعاييي يعني من به عي وحفر وفهاه وضعف في المنطق وفي الصمت ستر للعايي وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم عجبت لإزراء العايي بنفسه متى يزر العايي بنفسه إذا تكلم واحد لا يحسن الكلام مصمم يتكلم أزرى بنفسه فضح نفسه لما تكلم والصمت الذي قد كان بالقول أعلم واحد عالم لكنه صامت فيتعذب من هذا ومن هذا يعني حق العالم أن يتكلم لكن لأدبه الصمت وحق العيي أن يسكت لكن لسوء أدبه يتكلم وسوء صمت ستر للعيي وإنما يعني كان أحسن بالعيي أن يسكت إذن لم يفضح وإنما الصحيفة لب المرء أن يتكلم يعني الذي يظهر قلبه الصفحة التي يظهر عليها شأنه وقلبه ويظهره حقيقة دواخله إذا تكلم عرف فلسان العيه عورة بين الفكين بين فكيه عورة تحتاج إلى ستر كالسوأتين يعني كالعورة المغلط لأنه يتكلم وأذنك تتظلم يعني تشتكي مما تسمعه لا يحسن يتكلم وقلبك منه يتألم العيه يتكلم أزنك تتظلم وقلبك يتألم أليس السكوت أجمل به؟ الموازنة بين الصمت والكلام. الموازنة بين الصمت والكلام. يعني قبل أن يتكلم يزن الأمور هل الصمت أفضل أم الكلام؟ هذا نوع من أنواع ال المجاهد، فليكن الأصل هو الصمت، إذا يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة، وأخواتها من آفات اللسان، والسلامة لا يعدلها شيء. هذه فرض حكمة عند السلف كثيرا ما يقولونها، السلمة لا يعدلها شيء. يعني قبل أن تغامر حتى بكسب الأرباح أبقى على رأس المال. احذر أن تغامر فيما لا تملك المغامرة فيه أو فيما لا يحسن المغامرة فيه فالسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام يعني إن لم تكن متيقنا أن الكلام لك وإلا فالصمت أجمل الفتى من منطق في غير حينه روي عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا عبر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله والحديث أن كان فيه ضعف في اسناده لكن يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جملة غفيرة في هذا في حديث الترمذي الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما واله عالما او متعلما فاذا كانت ملعونه ملعون ما فيها فهذا كله عليه الا ذكر الله فانه له وما واله وما تبعه مما يدور في مداره ومن اعظم ذلك عالما او متعلما وجعلهم شريكين في الأزق، وهم كذلك. وما من عالم إلا هو متعلم، ولا متعلم إلا وهو عالم. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قالوا من تكلم بالخير غنم ومن سكت سلم والكلام في العلم أفضل من الأعمال وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني هذا كلام في غاية الجودة وفي أن الكلام أفضل من السكوت بشرط أن تتكلم بخير فيما يحسب لك أجرا وحسنات وهذا صحيح لأن غاية السكوت السلامه لكن غاية الكلام الخير حسنات وهذا فوق السلام هذه غنيمة قال والكلام في العلم أفضل من الأعمال وإذا كان هذا الكلام متعلقا بالعلم هذا أفضل من العمل ويجري مجرى الذكر والتلاوه ولهذا طلب العلم الصلاة كما قال بعض السلف لكن ليس مطلقا بهذه الشروط السلاة قال إذا أريد به نفي الجهد هذه واحدة ووجه الله تعالى يعني الإخلاص هذه ثاني والوقوف على حقيقة المعاني يعني إرادة الانتفاع بموضوع العلم أي كان موضوعه من علوم الشريعة وقيل لإياس بن معاوية إنك تكسر الكلام وكان مشهورا بالصفاح فقال أبي صواب أتكلم أم بخطأ قالوا بالصواب قال فالإكسار من الصواب أفضل فقال سعيد بن عبد العزيز لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين فموت واعن وناطق عارف لا خير في الحياة إلا لأحد الرجلين. فموط واعي يعني كثير الصمت في وعي ليس سكوت البلاهه والفهاه والعي والحصر. وإنما السكوت من يحتسب السكوت وناطق عارف ينطق ويعرف بماذا ينطق وفيما ينطق هذا بخير المنازل وعن يونس قال رحم الله الحسن يعني البصري إني لأحسب الحسن تكلم حسبة رحم الله محمدا يعني ابن سيرين إني لأحسبه سكت حسبة انظر كلاهما فاضل في تصرف هذا يكسر الكلام وهذا يقل الكلام هذا يحتسب كلامهم وهذا يحتسب سكوتهم ولهذا هذا من أكابر التابعين وهذا أيضا من أكابر التابعين ونحن نتعلم من سكوت ابن سيرين كما نتعلم من كلام الحسن وبينهما ينبغي أن نتحرك إذا اردت أن تتكلم فتأمل مواعظ الحسن ونصحه لدين الله عز وجل وما يظهر منه من علامات الإخلاص والخشية فكن كذلك إذا استطعت وإلا فقد كان ابن سيرين يكثر من السكوت وكان سكوته ليس بأقل من كلام الحسن وكذلك كان كلام الحسن ليس بأقل من سكوت ابن سيرين هذا يتعبد بسكوته وهذا يتعبد بكلامه أما أن تتكلم دون استحضار العبادة أو تسكت هكذا دون استحضار العبادة فهذا لا يكاد ينفع بل ربما يضر وعن إسماعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد هذا معنى عالي جدا إذا تكلم يعني مع كثرة صمت يخيل إلينا أنه يؤيد يعني تصورنا أن الكلام ليس منه وإنما يجري الله عز وجل على لسانه بتأييده كأن الملائكة تلقينه الكلام وهذا لا يتصور إلا من رجل موصول بالله عز وجل صاحب إيمان عالم يطفح منه الإيمان حتى أنك يعني تسمع منه الكلمة التي لو قالها غيره لا ينتبه إليها لكن لو قالها هو ترى اثرها ونفعها وبركتها يخيل علينا أنه يؤيد نحن أحوج ما نكون في زماننا إلى هذا الصدف ما أقلهم وقد كانوا إذا عدوا قليلا فخفاروا أقل من القليل أين هذا المؤيد الذي إذا تكلم حسبت أنه مؤيد فقال النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإنساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء هذا صحيح إذن الأصل السكوت وكنا في المرة الماضية توعدنا أن نسكت، وأنا شخصيا نفيد نعمل بهذه النصيحة. أما أنا فقد رسبت. لكن أرجو أن نكون جميعا رسبنا ولو كان أحد النجح، من باب يعني التسبيت على الأقل نجح في أن يقاوم نفسه أو يجاهد نفسه أو تذكر هذه النصيحة وعمل بها في أثناء اليوم. يعني رحمه الله. كل نسي ولا ولا كل متورع على كل حال لا بد أن البعض ان شاء الله عمل بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اتفقنا عليه فليقل خيرا أو ليصمت ماذا من علامة الإيمان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 فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإذا ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى ربه. هذا دواء في غاية النفع. ليتنا نعمل به. كلنا يتكلم، فقط يعني أخر مساحة الكلام، إجعل الكلام كله مسجلا ولا تجعله على الهواء مباشرة. خلي الكلام يعني مسجلا وإذا رأيت فيه مصلحة بعد التأمل اجعله على الهواء وأخرجه وإذا لم يكن فعندك التسجيل وأحجبه عن أن هذه المصيحة فضاية لا تكن يعني مباشر طول الـ 27 ساعة خلي الكلام يسجل أولا ويتأمل فيه الآن أريد أن أتكلم كمثال قبل ان اتكلم يعني في مساحه دقيقة دقيقتان توزن الكلمه داخليا قبل ان تخرج فاذا كانت في مكانها اخذت تصريح وخرجت والا يعني القيت في النفايات بحيث يعني لا تضر صاحبها ولا غيره هذه الضغاية لو أنك تستطيعها وهي سهلة إن شاء الله أما هذه فسهلة لأنك لا تقول لنفسك لا تتكلم تكلمي لكن قبل أن تتكلمي اعرضي علي ما تقولين هذا أسهل من لو قلت لا تتكلم فقد ترسوا في الصمت وتعزز عنه لكن هذه أسهل إن شاء الله وهذه على كل حال أنفع لأن الصمت لا يراد لذاته فلو أنك ضبطت نفسك قبل أن تتكلم تزن الكلام ثم تخرجه أو لا تخرجه هذا ايثر جلست مع رجل في مكان عام أو نحو ذلك وهممت أن تنصحه رجل يسمع اغاني أو رجل أشرب دخان أو يعني بذيء في اللسان أو نحو ذلك فتوجهت النية إلى النصيحه وزورت ما تنصحه به يعني جهزت قلت أبدأ معه بكذا أو كذا قبل ان تبدا قف النيه الصادقه ولا إن هي لفرد العضلات واظهار يعني التمكن والأ... انتبه تقول لنفسك انتبه اذا تاكدت ان النيه سليمه قل طيب طيب الكلام هذا مفيد ولا ممكن ياتي بطريقه عكسيه قد يكون مفيد لكن في نوع من الاحراج أو... لا مفيد مناسب طيب خلاص يا جماعه بينك وبين نفسك اكيد مفيش اي اشكال نبدا نبدأ طلع الكلام على الهواء كل هذا يحصل في اما في أما أول تيجي الكلمة على طول ألقيها ثم ترجع تقول أسحبها فلا تسحب إلى يوم القيامة فقال الرجل سلمان الفارسي رضي الله عنه أوصني فقال لا تتكلم قال ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت هذا من فقه سلمان هو لا يقصد أن يقول له لا تتكلم هو يعلم أنه لابد من الكلام لكن نصيحة قد تكون فيها نوع من, من مما يسير الانتباه نوع من الإثارة هو قصد أن يسيره أو صني لا تتكلم ومعلوم معلوم أن أحدا لا يقلش لكن حتى يكون في إثارة فلما قال له ما يملك هذا أحد قال إن تكلم فتكلم بحق أو سكت هذه أحسن في سياسة الكلام، مما لو قال له أنصني، فقال إن تكلم فتكلم بحق أنص. هذه أبلغ. لا تتكلم أبداً. يقول كيف؟ يقول كلام خطير، فإما بحقه وإلا فلا نحن نتعلم من السلف كيفية التحتمافية و كيفية العلم، كيفية انتقاء الألفاظ والأمثال والحكمة. نتعلم منهم، وقد لا نعمل بعمله. على مرة رجل ما أشد البرد اليوم شوف كم مرة أنت بتقولها فيه. ما أشد البرد اليوم فالتفث إليه المعاثى بن عمران وقال استدفقت الآن؟ يعني خلاص أنت كم ملكت وجعك لو استكتت لك أنا خير لك لو استكت لك أنا خيرا لك لأن هذا يسمى تحصيل الحصر تحصيل شيء حاصر يخبر في المخبوض كما يقول يخبل في المحبول الآن الأيام حرف طيب وبعدين ما قلت شيئا أنت تقر وقعنا لو سكت لك أنا خيرا لذلك ليس لك أي فائدة كالذي يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء شو صحيح ولا عمل حاجة وهو هذا لأن نشوف طريقة الدخلة بتاعته ومشان رجل شاعر وينطق بالحكم. كأننا والماء من حولنا ها قوم جلوس حولهم ماء حاجة هذا لو سكت فكان خيرا لكن هؤلاء لا يسكتون على كل حال طيب ماذا تفعل يسكت أنت وقال أبو بكر محمد بن القاسم كان شيخنا أو إسحاق الشرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال أي سكتة فاتتك يا لو شخص يفهم يعني صاحب لغه كأنه طعنه بسكين أي سكتة فاتتك يعني ينضم موقف السكوت كان أجمل به لكنه لم يستغل أي سكتة فاتت؟ كانت فاتتك كانت فتتك سكتة يعني بالدنيا حتى تجنبك هذا الزلد لكن الآن لم تسكت كما لو حضرت موقف نقود ليتني ما حضرت وليتني ما توجدت في هذا المكان وليتاني ما تكلمت وهذا الندم لا يغني عنك شيء هذا الرجل تكلم فأخطأ فوعظه هذه الموعظة الساكت في هذا الحال سائد وراثر وقد وصف إمام المحدثين بالبصرة عبد الرحمن بن مهدي حالة تلف فقال أدركت الناس وهم على الجمل ما هو دحال الناس الذين رأاهم ابن مهدي رحمه الله أدركت الناس وهم على الجمل تحتاج لشرح قال الإمام أحمد رحمه الله معقبا يعني في شرحها يعني لا يتكلموا ولا يخاصمون إنما هي جمل يسيرة بحروف معدودة قليلا من الكلام حتى في المباح وابعادا احتمالات الزلل عند الاكثار ان من كسر كلامه كسر, كسر فقط ان تكلم كثيرا كانت تثبت الخضأ في الكلام اكثر ادركت الناس على الجمل يعني يمكن واحد يعد كما في تراجل كثير من السلف كان كلامه في الاسبوع معدودا يعدوا كلامه في الأسبوع فعلى الاسبوع ده سبتين كلمة سبعين كلمة من الجمعة للجمعة شوف انت في المجلس الواحد يعني لو عرفت انت عد كلامك في المجلس الواحد ستعلم ليه على طول بهذا الإرسال وبعض الناس يرسل ولا يستقبل وهذه آفة في كثير من الناس يرسل يرسل يرسل ولا يستقبل حتى ان بعض الناس قد يكلمه فلا يستمع إلى كلامه وهذا يعني من أقبح الصفات وأنت تكلمه لو اضطر إلى أن يستمع فهو في لا يستمع وإنما يجهز نفسه في الكلام الذي سينبعث به بعد أن تسكت وقد يكون في كلامك ما هو جواب عليه لكنه لم يفض ولم ينتفع هو جهد إرسال مفتوح بلا استقبال استلف كانوا أكثر ما يكونون استقبالا وأقل ما يكونون إرسالا والعجب إن ثمرة كانت عندهم أكثر أما نحن فما شاء الله يعني أقل نشأنا إذا خرج جلس مع معي أحد يعني يطيح في الناس كلاما ومواعظ وحكما وقد يكون نفعه قليلا لأن القضية قضية صدق وقلب وقال بعض السلف لأبيه وكان من الواعظ المشهورين يا أبت مالك إذا وعظ الناس تأثروا وإذا وعظهم غيرك لم يتأثر، المعزة واحدة. إذا وعظ الناس تأثروا، وإذا وعظهم غيرك لم يتأثر. هذا واحد رأى من أبيه هذا، فقال يا, يا بني ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجر، كله بيتكلم، لكن في واحد يتكلم وفي أثر الكلام. من علامات هذا الأثر قلة الكلام، فالذي يقل من الشيء يرغب فيما عنده، والذي بزل نفسه بزل يعني مفتوحا قد يظهر الناس فيه. وقالت الحكماء مثل الكلمة كالسهن لا يمكن رده، يعني إذا خرج السهن من الكنانة ما يرد. وإنما جعل الإنسان لسان واحد أو حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم. وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال هذا والله من الحكمة وهو على رد ما لم يقل يقدر أن يرد شيئا لم يقله لأنه لم يخرج بعد أراد أن يخرجه فرده لأنه ما خرج لكن إذا خرج لا يملك ذلك وتامل في قوله وانما جعل للانسان لسان واحد وأذنان ما الحكمة من كونهما يعني أذنين قال حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم يسمع ضعف ما يتكلم لكن كثير من الناس يتصور أن له أذنين حتى يدخل الكلام من واحدة ويخرج من الأخر كنوع من المنافذ الـ الـ البرية الـ أذنين عشان يخرج من اليمين إذا دخل من الشمال أو يدخل من الشمال ويخرج من اليمين ليست هذه الحكمة طبعاً الحمد لله رب